أن تقدم لكم شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدنيجي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع والآن مع الدرس الثاني والعشرين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة أيها الإخوة الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا زال الحديث موصولا عن ذلك الركب الثالث الركب الهالك وهم كما قلنا شر أنواع الثلاثة من الركب وهم الفلاسفة الزنادقة الملاحدة الذين عرفوا الحق وحادوا عنه ويظهر هذا من خلال ما ذكره على لسانهم ما ذكره الناظم على لسانهم من الأبيات السابقة وما سيأتي من معرفتهم للحق ومعرفتهم بما ثبت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة به وكلها صفات قائمة وثابتة بالنصوص من الكتاب والسنة ومع ذلك، فقد نازع وعاند وآثر النفي والتعطيل على الإيمان والتسليم. وكان من آخر ما قال وأخون قارئ هذه الآية غير موجود يقول وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويُدان بالحائ مع بعض وجاء صادها. وجهاني في ذا محفوظاني محفوظان في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان هذه آخر الموضوعات التي كان الحديث عنها في الدرس السابق ثم يقول فيه بعد ذلك يقول ووصفته أي يخاطب المثبت من أهل السنة والجماعة يخاطبه هذا الزنديق يقول ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار وذانك الأصلاني أصل التفرق بين هذا القلق بالباري فكن في النفي غير جباني يقول الناظم على لسانه يقول إنك وصفت ربك سبحانه وتعالى بهذين الوصفين بصفة الحياة وبصفة الفعل ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار وذانك الأصلاني أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري فكن في النفي غير جبان. يوصي هذا المبتدع صاحبه بأن يكون جريئا في تعطيل الصفات غير جبان ويبين قبل ذلك بأن الصفات الله سبحانه وتعالى على قسمين صفات ذاتية كالحياة والسمع والبصر وغيرها من تلك الصفات ورمز إليها وأشار إليها بقوله ووصفته بصفات حي وهي صفات الذات الصفات الذاتية لله عز وجل فاعل بالاختيار وهذا إشارة إلى النوع الثاني من أنواع الصفات وهي صفات الفعل الاختيارية وهي صفات الفعل الاختيارية أما الصفات الأولى الصفات الذاتية فقد أثبتها من حيث الجملة لا حيث التفصيل أثبتها وخصها الصفات المعنوية أثبتها الأشاعرة والماتريدية ونفها المعتزلة ومن باب أولى الجهنمية أما صفات الفعل الاختيارية وهي التي أشار إليها ثانية صفات الفعل الاختيارية فقد أجمع أجمع المتكلمون قاطبة على نفيها على نفيها من أشاعرة وماتريدية وكلابية وغيرهم المتقدم منهم والمتأخر كلهم أجمعوا على نفي صفات الفعل الاختيارية وهي الصفات الراجعة إلى مشيئة الرب سبحانه وتعالى إلى مشيئة الرب سبحانه وتعالى كالغضب والرضا والرحمة وغيرها من الصفات المتعلقة بمشيئته عز وجل ويقول الناظم على لسان هذا القائل يقول أصل تفرق بين هذا الخلق في الباري فكن في النفي غير جباني. يقول هذا من يقول هذين من الأصلين. صفات النفي، الصفات الذاتية والصفات الاختيارية هما أصل التفرق بين الخلق في صفات الباري سبحانه وتعالى. ولذلك كن مع النفات من غير مواربة ولا جبن كن معهم في نفي الصفات الذاتية والصفات الاختيارية. قال أولى فلا تلعب بدينك ناقضا. نفيا بإثبات بلا فرقان إن لم تكن منافيا فإياك أن تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان يعني تكون متناقضا تنفي بعض الصفات وتثبت بعضها الآخر وكأنه هنا يشير إلى الأشاعر وما الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون وينفون بعضها الآخر يثبتون الصفات المعنوية وبعض الصفات الذاتية وينفون الصفات, الصفات الفعل الاختيارية فيقول لا تكن متناقضا ها؟ فإما أن تكون معنا في النفات النفي المحر النفي العام أو مع المثبتة المجسمة كما زعل أو لا فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض صفعاني أو صنعاني يقول الناس على ثلاثة أصناء في صفات الرب سبحانه وتعالى على ثلاثة أصناء الفرقة الأولى المعطلة الذين نفوا جميع الأسماء والصفات كالجهمية ومن نح نحوهم من الفلاسفة وبعض المعتزلة المعتزلة هدفة الأسماء ونفوا الصفات أما الجهمية فنفوا الأسماء والصفات وكذلك من قبلهم أساتذتهم وأساطينهم الفلاسفة فيقول فالناس بين معطل وهم الجهمية أو مثبت وهم أهل السنة والجماعة أو ثالث متناقض وهم الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون بعضها الآخر ويوم هنا إلى الأشاعرة، أو متناقض أو ثالث متناقض صنعاني وفي بعض النسخ صفعاني صنعاني أي أنه يحاول أن يصانع هؤلاء وأولئك فتناقض بين هؤلاء وأولئك ولذلك وقع في التناقض و قامت عليه الحجة من قبل المثبتة ومن قبل النفاة فالنفاة يقولون ما دام أنك نفيت بعض الصفات خوفا من التجسيم فإنه يلزمك فيما أثبته ما كنت هاربا منه في تلك الصفات وكذلك آه السنة يقولون ما دام أنه يجوز لك أن تثبت بعض الصفات ما عدم التجسيم فعليك أن تسلم ببقيتها ولا يلزم من ذلك ما كنت تظن وهو استلزام التجسيم والتشبيه لله سبحانه وتعالى فهو حاول أن يصانع أولئك الذين تربى على أيديهم عن طريق المنطق وعلم الكلام وهؤلاء الذين ينادون بالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة, والسنة. فحاول أن يصانع هؤلاء وأولئك هذا على يعني قراءة صنعاني. أما صفعاني فهذا يعني نتيجة لاضطرابه وتناقضه فإنه يستحق الصفع وهو الضرب على القفى بالكف نعم قال والله لست برابع لهم بلا إما حمارا أو من الثيران يعني يمكن أن تكون لست ويمكن أن تكون لست والله لست برابع لهم أو لست أنا المتحدث برابع لهم بلا وبلى هنا بمعنى بل أنت لست رابع لهم أيها الصنف هذا بلا إما حمارا أو من الثيران فأنت متناقض بين هؤلاء وأولئك قال فاسمح بإنكار الجميع ولا تكن متناقضا رجلا له وجهان فاسمح بإنكار الجميع إنكار جميع الأسماء والصفات بجميع ما ورد بين النصوص فاسمح بإنكار الجميع ولا تكن متناقضا في إثبات بعضها ونفي بعضها الآخر وهذا لازم للأشعرية كما ذكرنا ولازم أيضا للمعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات لأن ما يلزم في الصفات ويهربون خوفا من إثباته لازم لهم أيضا في الأسماء لو كان لازما والواقع أنه ليس بلازم ولكن ما يمكن أن يكون لازما في الصفات هو لازم في الأسماء فهم أيضا ممن دخل تحت هذا التناقض قال فاسمح بإنكار الجميع ولا تكن متناقضا رجلا له وجهاني ساعة مع المثبتة وساعة مع وساعة مع أو لا إذا لم تكن كذلك أو لا ففرق بين ما أثبته ونفيته بالنص والبرهان. إن لم تكن من هؤلاء ولا أولئك، ها؟ فلا بد أن تفرق بين ما أثبته وما نفته بالنص وبالبرهان الدليل القاطع الذي يدل على هذا التفريق. والحقيقة أنه لا دليل ولا نص ولا برهان على الذين فرقوا بين الأسماء والصفات، ولا على الذين من باب أولى بين عند الذين فرقوا بين الصفات ذاتها، ولا بين الصفات ذاتها. <تصفيق> ولهذا يقول شيخ الأسلام بالتيمية رحمه الله تعالى القول في بعض الصفات كالقول في بعض هذا رد على الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون بعضها الآخر القول في بعض الصفات كالقول في بعض وصارت قاعدة هذه صارت قاعدة أشار إليه وتكلم عليه شيخ الأسلام ووضحها في التدمرية كما لا يخطاكم فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة يجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته فجعل ذلك مجازا وهؤلاء هم الأشاعرة قيل له لا فرق الكلام لشيخ الإسلام قيل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته بل القول في أحدهما كالقول في الآخر بل القول في أحدهما كالقول في الآخر فإن قلت يعني يفسر رضاً إعتراض فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضب وهذا هو التمثيل وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وهذا واضح جلي يقول المصنف على لسان هذا النافي أو لا ففرق بين ما أثبته ونفيته بالنص والبرهان فالباب باب واحد في النفي والإثبات فالباب باب واحد في النفي والإثبات في عقل وفي ميزان يقول الباب باب واحد وصدق صدق في هذه المقولة فالباب باب واحد في الأسماء والصفات وفي الصفات الذاتية والصفات الفعلية فإما أن يثبت ويكون من مثبتة الصفات وكل ما ثبت به الدليل لزمه أن يثبته كما عليه عهل السنة والجماعة وإما أن يكون من هؤلاء النفاه الذين عطلوا جميع الأسماء والصفات ورموا بالقرآن والنصوص شرية جانباً أما الذي يأخذ ببعض ويترك ببعض فهذا متناقض تمام التناقض قال فالباب باب واحد في النفي والإثبات في عقل وفي ميزان. قال فمتى أقر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع أو ائت بالفرقان فمتى أقر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع أو بالفرقان فمتى يعني أقررت ببعض الصفات لزمك الإقرار في بقيتها في الجميع لزمك الإقرار في الجميع وإلا فأتي بفرقان بدليل برهان يفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته طبعا هم يكون ب بأجل عقلية ما يسمونها عقليات ببراهين ولكنها ليست ليست يعني صحيحة ولا مقبولة ولا يعني تدل دلالة قاطعة على ما يريدون أو ما ذهبوا إليه من التفريق بين بعض الصفات وبعضها الآخة ولذلك وقعوا بين فكي الكماشة بين أهل السنة الذين يلزمونهم بإثبات كل ما ثبت في نصوص الكتاب والسنة وبين المعطنة الذين نفوا الأسماء والصفات بالكلية نتيجة لما بنوه من مقدمات عقلية في زعمهم وظنهم قال اواتي بالفرقان وطبعا ليس هناك فرقان بين ما أثبته وبين ما نفى قال ومتى نفى شيئا وأثبت مثله فمجسم متناقض ديصاني فمتى نفى شيء ومتى نفى شيء واثبت مثله فمجسم متناقض ديصاني ما دمت تنفي تثبت بعض الصفات وتنفي بعضها الآخر فأنت مجسم في نظر هذا المعطل فأنت مجسم وأضفت إلى التجسيم أيضا التناقض في إثبات بعضها ونفي بعضها الآخر متناقض ديصاني أي ينطبق عليك ما يرمي به المعتزلة وما يخاف المتكلمون من لوازم في إثبات الصفات؟ من إثبات التجسيم لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والذين نفوا الصفات الذاتية مخافة التجسيم والذين نفوا الصفات الفعلية مخافة حلول الحوادث وهذه سيئة الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله قال فمجسم متناقض ديصاني والديصانية هذه إشارة إلى الديصانية وهي فرقة من فرق مجوس الفرس الديصانية فرقة من فرق مجهوس الفرس، وهم أصحاب رجل، أصحاب رجل يقال له ديسان، يقال له ديسان، أثبت نورا وظلمة، فما كان من خير فمن النور في زعمهم، وما كان من شر فمن الظلمة، وتناقضوا فزعموا أن النور اختلط بالظلمة إلى آخر كلامه. يقول عنه ابن قيم رحمه الله تعالى في في إغاثة النهان يقول وحكى أرباب المقالات عنهم أي عن الثانوية من المجوس ومنهم هؤلاء الديسانية أن قوما يقال لهم الديسانية زعموا أن طينة العالم كانت طينة خشنة أن طينة العالم قبل أن يفرق العالم كانت طينة خشنة وكانت تحاكي جسم النور الذي يزعمون أنه إلى الخير وكانت تحاكي جسم النور الذي هو الباري عندهم. زمانا فتأذى بها أي هذا الإله عنده في زعمه فتأذى بها فلما طال ذلك عليه قصد تنحيتها عنه فتوحل فيها واختلط بها فتركب من بينها هذا العالم المشتمل على النور والظلمة فما كان من جهة الصلاح فهو من النور وما كان من جهة الفساد فمن الظلمة واختلط النور بالظلمة كما زعموا وكما يعني قضر فهنا يقول إنك متناقض ليصاني إذا أثبتت بعض الصفات ونفيتها شابهت أولئك المجوس الذين قالوا بالتناقض وقالوا بالاتحاد النوري والظلمة اختلاط الخير والشر. قال داعيا إلى بدعته هذا المعطل فذروا المراءة فذروا المراءة وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان، يعني دعوا الجدال والكلام والمناظر، فذروا المراء، وصرحوا كونوا صرحا بالنطق بمذاهب القدماء، بمذاهب الفلاسفة، القدماء وانسلخوا من الإيمان، كمن سلخوا هم، كمن سلخوا هم، والمراد بمذاهب القدماء مذاهب الفلاسفة. وقد تقدم في هذا الدرس الكلام على قولهم وعلى أصلهم وعلى كلام عن مذهبهم فدر المراء وهنا بدأ هذا المعطل صاحب الركب الرابع يبين حقيقته ومذهبه لأنه في الأول يلزم صاحب السنة المثبت بتلك اللوازم التي يقرر فيها منهبه ثم بعد ذلك ينطر قال فذروا المراء وصرحوا بمذاهب قدماء وانسلخوا من الإيمان أو قاتلوا مع أمة التشبيه والتجسيم تحت لوائد القرآن يعني كنوا صرحاء لا تتناقضوا فإما أن تتبعوا الفلاسفة الذين ينفون الجميع بل إن مؤدى مذهبهم هو إنكار الباري سبحانه وتعالى وقلنا إن هذا هو قول الملاحدة ها؟ فإما أن تكونوا على مذهب قدماء الفلاسفة الذين ينكرون الأسماء والصفات بل ينكرون الباري ينكرون البعض وينكرون الباري سبحانه وتعالى في الحقيقة أو كونوا مع هؤلاء المثبتة أو قاتلوا مع أمة التشبيه ويزعم وينبزم هنا بالتشبيه والتجسيم تنفيرا لمذهبهم كما كمذن أو قاتلوا مع أمة التشبيه والتجسيم تحت لواء القرآن تحت لواء القرآن وهذا وصف لأهل السنة بأنهم متبِع بأن بأنهم متبِعون للقرآن تحت لواء القرآن ولكنه في زعمهم أن من اتبع القرآن فهو مشبه مجسم أن من اتبع القرآن فهو مشبه مجسم وهذا يعطينا موقف الفلاسفة من القرآن الكريم أنه الرد وعدم القبول والإنكار بالكلية قال أولى إذا لم تكونوا مع هؤلاء النفاق على مذهب القدماء من الفلاسفة ولا مع هؤلاء المثبتين. الذين يحملون راية القرآن أو لا, لا مع هؤلاء ولا مع أولئك فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان كونكم تأخذون ببعضها وتردون البعض فهذا تلاعب بالعقول وتلاعب بالكتاب الذي تزعمون أنه مقدس بل بسائر الأديان وهو صادق كونه يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض هذا تلاعب بالعقول وتلاعب أيضا بالكتاب وبسائر الأديان السماوية المنزلة من عند الله عز وجل وإنما الواجب هو قبولها وقبول ما جاء به الوحي الصادق من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والذي شهدت له الكتب السماوية والرسالات السماوية السابقة أو فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان فجميعها, فجميعها جميع الكتب والرسائل السابقة الرسالات السابقة فجميعها قد صرحت بصفاته وصدقه فجميعها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيانه فهؤلاء الذين يتبعون القرآن ويتبعون الرسالات السماوية في كتبهم ثابت إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى وثابت كلامه سبحانه وتعالى وثابت علوه سبحانه وتعالى على خلقه على سائر خلقه عز وجل وهو صادق في هذا كله. فالذين يزعمون أنهم يتبعون القرآن ويتبعون الرسالات السماوية ومع ذلك ينكرون الصفات أو ينكرون علو الله سبحانه وتعالى على خلقه أو ينكرون بعضها هؤلاء مخالفون حقيقة لنصوص الكتاب والسنة للقرآن وسائر الرسالات السماوية قال لأنهم يعني أرادوا أن يوائموا بينما تلقوهم من فلاسلة اليونان وبينما ورد في نصوص الكتاب والسنة فوقعوا في هذا الخلط العجيب ووقعوا في هذا التناقض الذي ألزمهم العدو قبل الصديق بهذا التناقض الذي وقعوا فيه قال والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتاني والناس بين مصدق لنصوص الوحي والرسالات السماوية أو جاحد لها مصدقهم وهم أهل السنة والجماعة أو جاحد بين مصدق أو جاهد كالفلسفه أولئك الذين نفوا الأسماء والصفات أو بين ذلك وهو المتناقض الذي يثبت البعض ويؤول البعض الآخر أو شبيه أتاني أو شبيه أتاني وهذا صنف رابع الذي أشر إليه قبل قليل وهو شبيه الحمار أو شبيه الحمار نعم قال وكذاك وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم، وكذاك لقب مذهب الإثبات، إيه نعم، طانع، فصنع من التنزيه ترسما محكما، فصنع من التجسيم ترسما محكما، وانف الجميع بصنعة وبيان، وانف الجميع بصنعة وبيان، فصنع من التنزيه. يعني يقول اجعل التنزيها ذريعة ووقاية وترسا تتترس به من الذين ينبزونك ويقولون إنك قد خالفت النصوص وخالفت القرآن ونفيت حقيقة الباري سبحانه وتعالى قل, قل لهم تترس بترس هذا التنزيه قل لا إنما أن في الأسماء وأن في الصفات من أجل تنزيه الباري سبحانه وتعالى وإلا فإن حقيقة المذهب هو نفي حقيقة الباري سبحانه وتعالى فاصنع من التنزيه ترسا محكمة تتترس به من أعدائك الذين يرمونك بالتعطيل والإلحاد ترسا محكمة في الجميع بصنعة وبيان انفي جميع الأسماء والصفات وجميع الإثباتات وازعم أن ذلك تنزيه لله سبحانه وتعالى وإلا فالحقيقة هو النفي المحط وهو أن ينفي جميع الأسماء والصفات بل ينفي حقيقة الباري سبحانه وتعالى وسبق مر معنا ما أشرنا إليه من قول بعض العلماء يقول إن نضار الجهمية يعبدون عدما وعبادهم يعبدون صنما إن نضار الجهمية يعبدون عدما وعبادهم يعبدون صنما نضار الجهمية هم الذين ينفون الأسماء والصفات وينفون الحقائق كلها فحقيقة مذهبهم أنهم يعبدون العدم لا يثبتون حقيقة الباري سبحانه وتعالى فهم يعبدون العدم أما عبادهم وهم القائلون ومر معنا وهم القائلون بالحلول والاتحاد وهو أن الله سبحانه وتعالى قد حل في مخلوقاته هم في الحقيقة لم يعبدوا الله عز وجل وإنما عبدوا الأصنام لأنهم عبدوا المخلوقات على زعمهم بأن الله قد حل فيها بأن الله قد حل فيها وهنا يبين المصنف رحمه الله تعالى على لسان هذا المعطل حقيقة المذهب وهو نفي جميع وإنما يقال التنزيه تترسا من سهام المثبتة في طعنهم وانكارهم عليهم بما يترتب على مذهبهم ذلك وهو إنكار الباري سبحانه وتعالى يقول لا انفذ الأسماء والصفات لكن قل إن هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى قال في مقابل النفي المحر ورمي والتترس بترس التنزيه شوه صورة المثبتة التشويه المتعمد في صورة الذين يثبتون تلك الأسماء والصفات قال وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم ثم احمل على الأقران ثم احمل أي هاجمهم واحمل عليهم جميعا بعد أن تصور وتشوه الصورة الحقيقية اللازمة من إثبات الأسماء والصفات وهي أن ذلك مؤدن إلى التجسيم الذي ينزه الخالق والباري سبحانه وتعالى قال فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان نحن ذكرنا الجهمية وقولهم الجهم الصفوان وشناعة بدعته فهو مع ذلك هو أخف من هؤلاء الفلاسفة وسيأتي طعنه على الجهن صفوان نفسه لأن جهن بن صفوان أثبت بعض الصفات ما هي الصفات التي أثبتها هي الصفات التي لا يمكن في زعمه أن يتشبه بها المخلوق مثل صفة الخلق ومثل صفة القدرة المطلقة ومثل واجب الوجود وهم مع ذلك ينكرون عليه بأنك لو أثبت صفة واحدة للخالق سبحانه وتعالى فإنك تكون متناقضا وتجعل الحجة تقوم عليك من أولئك المجسمة أولئك المثبتة قال فمتى سمحت لهم بوصف واحد في إثبات وصف واحد لله سبحانه وتعالى ها حملوا عليك بحملة الفرسان وكنت يعني فريسة لهم وأقاموا عليك الحجة ولذلك قال فصرعت صرعة من غدا متلبطا إذا أثبتت صفة واحدة لله عز وجل فإنك تكون صريعا لأولئك المثبتة فصرعت صرعة من غدا متلبطا وسط العرين ممزقا اللحماني، وسط العرين أي مكان المعروف هو مأو الأسد ممزقا اللحماني. أنت تثبت صفة واحدة لله عز وجل فإنك تكون قد سقطت في يدي أولئك المثبتة وكنت فريسة لهم وأقام عليك الحجة بالفعل قال فلذاك أي خوفا من أن تقوم الحج علينا ومن أن يقوم للمثبتة علينا سبيل فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم فلذاك أنكرنا الجميع الأسماء والصفات وجميع الصفات صفات الإثبات فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن يعني لو قلنا بالقرآن وبما ورد في القرآن فإنه, فإنه يلزم يلزم من ذلك إثبات التجسيم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ولذلك تجرؤوا وصرحوا بقولهم أن وللأسف هذه مقولة في غاية الفطورة ويرد وقالها بعض الأشاعرة المتقدمون ويقولها بعض الأشاعرة المعاصرون يقولون إن بعض ظواهر القرآن كفر إن بعض ظواهر القرآن كفر وهذا المذهب هذه المقولة هي مخوذة من الثلاثفة لأن الثلاثفة يقولون إنك إن أثبت صفة واحدة لله عز وجل أو اسما فإنك تكون قد جسمت الله سبحانه وتعالى ووصفته بصفة التجسيم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة ولا شك أن تشبه الله بخلقه وتجسيمه أن هذا كفر أن هذا كفر ولذلك صرّه حتى قال أحدهم وهو ليس من الفلاسفة ولكنه قد تأثر بمذهبهم قد تأثر بمذهبهم يقول ثلاثة من الأنبياء مشبهة ثلاثة من الأنبياء مشبهة ونحن نقول ما دام أن هذا هو مذهب الأنبياء فالحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا سبيله وأن يحشرنا في زمرتهم سواء كانوا مشبها أو مث منزها لله سبحانه وتعالى ولا شك أنه ليس في إثبات الصفات لله عز وجل تشبيها ولا تامفيد. تعلى الله يقول ثلاثة من الأمياء مشبيا موسى حينما قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء إن هي إلا فتنتك قال هذا تشبه وعيسى حينما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الضيور ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما قال ينزل ربنا حين يفقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه إلى آخر الحديث يقول هؤلاء الأنبياء وهم الثلاثة من أولي العزم من الرسل موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وهم أواخر أواخر الأنبياء يقول هؤلاء منشبهة لأنهم أثبتوا شيئا وأثبتوا الصفات الله سبحانه وتعالى قال يقول هذا المعطب أو على لسانه ولذا مخافة التجسيم صرنا إلى رد القرآن بل إلى رد جميع رسالة السماوية قال ولذا خلعنا ربقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان يعني تبرأنا من الأديان كلها، بس الله العافية والسلامة. وهذه حقيقة المذهب، هذه حقيقة مذهب الفلسفة، وهو البراءة من الأديان كلها، بل معادات الأديان كلها، بس الله العافية والسلامة. وسيأتي زيادة بيان الكلام على فلاسفة حين الكلام على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى حين. قال ولذا خلعنا ربة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان ولنا ملوك هؤلاء قادته. ولنا ملوك قاوم الرسل الأولى جاءوا بإثبات الصفات كمان يقول إن لنا إن لنا ملوكا قاوم الرسل وقاتلوهم وعانلوهم لأن الرسل جاءت بالإثبات جاءت بالإثبات بإثبات الصفات الربي سبحانه وتعالى من هم هؤلاء الملوك قادته قال في آل فرعون وهامان وقارون ونمرود وجنكيز خان هؤلاء قادتهم فرعون وهامان ونمرود وقارون ومن أواخرهم جنكيز خان وهذا هو أحد ملوك التتار الذين ذبحوا المسلمين وأوقعوا بهم الوقائع فهو يقول إن فرعون وقارون وهامان وأولئك والنمرود وأولئك الطغاة الذين عاندوا الرسل وقاوموهم هؤلاء هم قادة أولئك ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في محاجة موسى لفرعون قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم رب آبائكم الأولين إلى آخر تلك المحاورة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ففرعون منكر للبالي سبحانه وتعالى، وهذه هي حقيقة مذهب الفلاسفة، وكذلك من جاء من بعده قال ولنا الأئمة ولنا الأئمة كالفلسفة الأula لم يعبؤ أصلا بذ الأديان ولنا الأئمة كالفلسفة الأula لم نعبؤ أصلا بذ وهذه حقيقة مذهب الفلاسفة منهم إرسطو ثم شيعته الأولى أو ثم شيعته إلى هذا الأواني وعند كل أواني أرسطو جاء ضبط اسمه في فتح الهمزة وكسر الراء وهذا هو مشهور وجاء بكسر الهمزة وفتح الراء إرسطو, إرسطو وهذا أكثر ما ذكرت كتب المعاجب فيطلق يعني يضبط بهذا وتلك ولا مشاحة في الاستلاح بهذه أو بتلك ليست يقول منهم هؤلاء إلى أمه من أعمته أرسطو ثم شيعته إلى إلى هذا الأواني إلى وقتنا الذي نحن نعيش فيه وعند كل أواني. وأرسطو هذا هو من كبار فلاسفة اليونان وأطباءها وهو من تلاميذ أفلاطون وهو كان معلم إسكندر الكبير ومؤسس المدرسة المشائية. في الفلسفة. له كتب في الفلسفة وفي الطب وغيرها من ذلك من تلك الكتب كتاب يسمى العالم الكبير والسماء والعالم وغيرها من الكتب فهذا من سادته ومن قادته من قادته الملوك لئن الملوك الطغاة الجبابرة من فرعون وهامان ومن من يسميهم بالعلماء والأئمة أرسطو وأفلاطون وغيرهم قال ما فيهم من قال إن الله فوق العرش خارج هذه الأكوان ما في أحد من هؤلاء الأئمة أئمته الذين يهدون إلى النار ما فيهم أحد أثبت بأن الله فوق العرش وهذا يعطينا إشارة إلى أصل نفي صفة العلول لله سبحانه وتعالى وهو أصل فلسفي مأخوذ من مدرسة أرسط وأفلاطون بل مأخوذ من مدرسة فرعون الذي أنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى وأنكر أن يكون الله سبحانه وتعالى في السماء قال ما فيهم هؤلاء كلهم من زعمائه ما فيهم من قال إن الله فوق العرش خارج هذه الأكوان كلا ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن وأيضا نفهوا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى نفى صفة العلو له عز وجل ونفى صفة الكلام له سبحانه وتعالى قال ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولم, يق ولم يقدر على الإيمان أي إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وإنه ناداني إذ قال موسى ربنا متكلم أثبت صفة الكلام لله الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما فوق السماء سبحانه وتعالى وأن الله بائن من خلقه عالن عليهم بائن منهم فوق السماء وأن وإنه ناداني إثبات صفة المنادى لموسى عليه السلام قال وكذب ابن سينا لم يكن منكم ولا أتباعه بل صانعوا بدهاني يقول إن هذا المذهب وهو إنكار جميع الأسماء والصفات بل إنكار الباري سبحانه وتعالى ممن هو على هذا المذهب هو من يسمى بزعيم الفلاسفة الإسلاميين وهذه عبارة خاطئة لا شك في ذلك فيقول إن ابن ليس منكم أيها المسلمون أيها المثبتة وإنما هو منا ولكنه صانعكم وأظهر الإسلام وأظهر إثبات وجود الباري سبحانه وتعالى مع أنه ينكر الأسماء والصفات وينكر المعاد وينكر ويخالف القرآن بصريح العبارة يقول وكذب سينا لم يكن منكم ولا أتبعه أي فلاسفة من يسمى بالفلسفاء المسلمين الذين كانوا في الإسلام ولا أتبعه بل صانعو صانعوكم وداهنوكم بل صانعو بدهالي قال وكذلك الطوسي لما أن ذا قدرة لم يخشى من سلطاني، وكذلك الطوسي لما أصبح في يده قدرة وسلطان لم يخشى من سلطاني قتل الخليفة قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان، هذه إشارة إلى ما فعله ذلك المجرم المسمى محمد بن محمد نصير الدين الطوسي. يسمى بنصير الدين الطوسي وهذا ولد بطوس سنة سبع بعد الخمس من الهجرة وهو فيلسوف كان راسا في العلوم العقلية وكان مقربا إلى هلاك قائد التتار كان مقربا إلى هلاك قائد التتار وصنف كتبا نصر فيها قدم العالم وهو مذهب الفلاسفة في أن العالم قديم يعني ليس له محدث ليس له خالق إنكار بالخالق سبحانه وتعالى وأبطل المعاد وأنكر الصفات وأن الله وأنه ليس فوق العرش إله يعبد تعالى الله عما يقول واتخذ للملاحدة مدارس في داخل البلاد الإسلامية ورام جعل إشارات بن سينة مكان القرآن كتب الإشارات وسيادة الكلام عليه بعد قليل وهو الإشارات والتنبيهات لبن الذي أصل وأسس فيه الفلسفة وأدخلها في الإسلام أراد نصير الدين هذا وهو نصير الشرك والإلحاق وليس بنصير الدين أراد أن يجعل كتاب أستاذه ومعلمه بن سينا مكان القرآن ولذلك قال عن كتاب الإشارات هذا الإشارات والمتنبهات قال عنه نصير الدين الطوسي قال هو قرآن الخواص هو قرآن الخواص أي من أتباعه ذكر في ترجمته أنه كان ساحراً يعبد الأصنام وقد شرح كتاب شيخه بن سينا، شرح كتاب الإشارات وحينما قال هنا أشار إلى بعض ما وقع منه من هذا نصير الشرك الطوسي يقول لما أصبح في يده يعني أصبح مقربا إلى ملك التتار هولاكو قتل الخليفة المستعصم بالله والقضاء في تلك الديار وحامل القرآن والفقهاء في البلدان وهذا إشارة إلى ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في, في الإغاثة أيضا إغاثة الإحفان قال نصير الشرك والكفر الملحد شفى نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه فعرضهم على السيف فقتل الخليفة المستعصم بالله والمحدثين يقول فقتل الخليفة المستعصم بالله حيث قتله التتار الذين دخلوا بغداد سنة 656 إلى الهجرة وكان الطوسي وزيرهم ومشيرهم وقتل القضاة والفقهاء والمحدثين واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة هؤلاء الفلاسفة الملاحدة الخبثاء إذا صارت لهم صولة أو جولة أو قوة فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ويقول عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذا الرجل الطوسي قد اشتهر عند الخاص والعام أنه كان وزير الملاحدة الباطنية الإسماعيلية قال ثم لما قدمت ترك المشركون إلى بلاد المسلمين وجاءوا إلى بغداد دار الخلافة كان هذا منجما مشيرا لملك الترك المشركين هناك فأشار عليه بقتل الخليفة وقتل أهل العلم والدين واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذين ينفعونه في الدنيا الذين ينفعونه في الدنيا هذا معنى كلامه يقول إن منا الطوسي لما أنغدى ذا قدرة لم يخش من سلطاني قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان لماذا قتلهم؟ لأنهم أتباع للأنبياء والمرسلين قال إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بدين أكابر اليوناني ذنبهم أنهم مثبتة للصفات والمثبت للصفات عندهم مجسم مشبه تعالى الله عما يقولون علوم كبيرة وأنهم لم يرضخوا ولم يدينوا بدين اليونان أن ينقادوا للفلسفة اليونانية التي ينادي بها هذا الطوسي وأستاذه بن سينا ومن قبلهم من أولئك الملاحدة الفلسفة يقول ولنا الملاحدة الفحول أئمة التعطيل والتجسيم آل سناني ولنا الملاحدة الفحول أئمة التعطيل والتشبيه النسخة عندكم والتشبيه آل سناني وافتلافة النسخ في في ضبطها هل هي التسكي ااا التجسيء أو التشبيه أو أئمة السكين هذه بعضهم بعضهم ضبطها كأئمة التعطيل والسكين آل سناني و. قد تكون قبيبة المعنى هذه وإن كانت غير مناسبة لإضافتها إلى التعطيل وذلك لأن آل سنان هؤلاء الذين أشار إليهم في هذا البيت هم أتباع سنان بسلمان البصيري الملقب براشد الدين وبشيخ الجبل وهو مقدم الإسماعيلية الطائفة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية وهو صاحب دعوتهم في قلاع الشام لأن آل سنان هؤلاء الذين أشار إليهم في هذا البيت هم أتباع سنان بسلمان البصيري الملقب براشد الدين وبشيخ الجبل في مقدم وهو مقدم الإسماعيلية الطائفة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية وهو صاحب دعوتهم في قلاع الشام وأقام بالقلاع حوالي ثلاثين سنة وجرت له مع صلاح الدين وقائع وقصص ومذهبه الإلحاد والكفر وأباح لأصحابه كل ما يشتهونه من فرج ولحم وشراب ونسخ عنه العبادات وقال إنها أسقطت عنكم توفي وهلك هذا الهالك سنة ثمانين وتسعين بعد الخمسمائة من الهجرة النبوية هذا آه آل سنان هؤلاء كان لهم سطوة وقوة عظيمة وقتلوا خلقا كثيرا من الملوك والرؤساء حتى خافهم الأكبر وصانعوهم بالأموال وقد اشتهروا بأنهم كانوا يغتالون الناس بالسكاكين وهذا ديدا الباطنية أنهم يغتالون الناس يغتالون الناس غيلة بأي شيء كان فلذلك يمكن أن تكون بالسكين لكنها يعني فيها نوع من البعد أما إذا قلنا إن الملاحدة الفحول آئمة آئمة التعطيل والتجسيم هذا تناقض يعني لا أدري أو آئمة التعطيل والتشبيه هذا تناقض يعني لا يتمشى مع مذهبه الذي أشار إليه فيما تقدم من أنهم يقاتلون أتباع الرسل لأنهم مشبه مجسمة فكيف يقول لنا الملاحدة الفحول آئمة التعطيل ويكونون في نفس الأمر آئمة التشبيه فعلى كل هذا البيت يحتاج إلى ضبط والله أعلم بالصواب ولنا الملاحدة الفحول أئمة التعطيل والتشبيه آل سنان ولنا تصانيف بها يقول ولنا تصانيف بها غالبتم مثل الشفاء ورسائل الإخواني أيضا في هذه العبارة ولنا تصانيف بها غالبتم يعني بها غالبتم وفي بعض النسخ غاليتم لكنها ليست واضحة المعنى في ذهني ولنا تصانيف بها غاليتم أو غالبتم مثل الشفاء ورسائل الإخواني يشير إلى الشفاء اللي هو كتاب الشفاء لابن الشفاء كتاب الشفاء لابن سينا وهذا الكتاب في المنطق وفيه يقول بقدم العالم وبإنكار المعاد وفيه مبطل إنكار النبوات بل إنكار الله سبحانه وتعالى وهو من يعني كتب الفلاسفة بل المرجع الأساس بالنسبة لهم وكل الذين دخلوا في الفلسفة وتتلمذوا على هذا الكتاب بقي عندهم من لوثته ما بقي ولذلك يقول أبو بكر بن العربي القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى من العلماء المالكية صاحب أحكام القرآن المعروف وصاحب التفسير صاحب التفسير يقول عن شيخه الغزالي يقول أبو حامد دخل في الشفاء ولم يستطع أن يخرج منه يعني تعرفون أن أبو حامد الغزالي كان من الشخصيات المتناء القلقة كما يسمونها والتي والذي مر على كثير من المذاهب ينتقل من مذهب إلى آخر يعني خاض في الفلسفة وظن أنها تؤدي إلى الحكمة وتؤدي إلى, إلى نتيجة ولما عرف فسادها وظلالها وأنها لا تؤدي إلى الحق رجع عنها وألف كتاب تهافت فلاسفة ثم دخل في علم الكلام وظن أنه هو الذي يمكن أن يؤدي إلى الحق ولما خاض غماره وألف كثيرا من الكتب فيه في هذا وهو في في هذا الموضوع رأى أنه أيضا لا يؤدي إلى الحقيقة فتركه وألف كتاب الجامع العوامي عن علم الكلام ثم ظن أن النجاة في التصور فوجد يعني جانب من من جوانب الرقة والإتمام بالنفس وتزكيتها وغير ذلك وقال إن هذه مغية التي أبحث عنها منذ صغري وظن أن التصوف هو النتيجة النهائية وهو المؤدي إلى الحق فألف في هذه الفترة كتاب إحياء علوم الدين الكتاب المشهور ثم لما عرف أن الحق أنه لا يمكن أن يؤدي إلى الحقيقة أيضا ذكر أنه رحمه الله تعالى في آخر حياته مات وصحيه البخاري على صدره أي راجعا إلى نصوص الكتاب والسنة إلى ما كان عليه أهل السنة والجماعة إلى الوحي المعصوم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد ختم له بخير فيقول الشاهد من هذا كلام ابن العربي في أثر كتاب الشفاء لبن سيناء على من تتلمذ عليه وأيضا يقول الشيخ سام بن تيمية رحمة الله تعالى في هذه المسألة يقول أبو حامد أمرضه الشفاء أمرضه الشفاء يعني هذه من العبارات يعني اللطيفة أنه كيف الشفاء يمرض فيعني به كتاب الشفاء لبن سينا الذي تتلمذ عليه وقرأ فيه وأكثر من اهتمام به بقي فيه بقي في آخر حياته بقي في طول حياته له أثر في حياته رحمة الله على الجميع قال مثل الشفاء ورسائل الإخوان والتي يعني بها هنا هي رسائل إخوان الصفاء وهي رسائل قرامطة رسائل إخوان الصفا هذه 51 رسالة وهي أصل مذهب القرامطة وربما نسبوها إلى جعفر الصادق رحمه الله تعالى وهو منها بريء وذلك ترويجا لها عند العالمة وقد صنفت هذه الرسائل على طريق الفلسفة الخارجة عن مسلك الشريعة يقول عنها شخص الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى عن رسائل إخوان الصفا هذا الكتاب هو أصل مذهب القرامطة الفلاسفة. هو أصل مذهب القرامطة الفلاسفة. فينسبون ذلك إليه يعني إلى جعفر الصادق رحمه الله ليجعلوا ذلك ميراثا عن أهل البيت. وهذا من أقبح الكذبي وأوضحه. وهذا من أقبح الكذبي وأوضحه. فإنه لا لزاع بين العقلاء أن رسائل إخوان الصفا إنما صنفت بعد المئة الثالثة بعد المئة الثالثة في دولة بني بوية. دولة الرافضية بدولة بني بويه قريبا من بناء القاهرة وقال عنها أيضا يعلم كل عاقل يفهمها ويعرف الإسلام أنها تناقض الإسلام أنها تناقض الإسلام يقول وكذا الإشارات التي هي عندكم قد منة لقواطع البرهاني وكذلك كتاب الإشارات أو كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا <تصفيق> كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا، وهو في المنطق والحكمة له شروح ممن شرحه الفخر الرازي وأيضا نصير الدين الطوسي الذي مر معنا قبل قليل أيضا شرح كتاب الإشارات والتنبيهات وهذا الكتاب للأسف مطبوع في ثلاثة مجلدات مطبوع في ثلاثة مجلدات يقول عن هذه الكتب الثلاثة قد صرحت هذه الكتب الشفاء والإشارات وإخوان الصفاء رسائل إخوان الصفاء قد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان هذه الكتب الثلاثة قد جاءت وصرحت بالضد أي المخالفة والمظادة والمناقضة لما ورد في كتب الله من التوراة والإنجيل والفرقان وقد صدق فيما قال قال هي عندكم مثل النصوص وفوقها في حجة قطعية وبيان يقول هذه الكتب يعني مثل النصوص في حجيتها أنها قطعية وقطعية الدلالة وقطعية الثبوت عندهم واضحة وبينة قال وإذا تحاكمنا فإن إليهم يقع التحاكم لا إلى القرآن إذا حصل الخلاف فاتحاكم إلى أولئك هؤلاء الزعماء وهؤلاء أصحاب تلك الكتب من كتب الفلاسفة لا إلى القرآن نعم. يقول إذ قد تساعدنا بأن نصوصه لغضية عزلت عن الإيقان يقول لقد ثبت عندهم فيما يذهبون إليه في أن نصوص القرآن إنما هي نصوص لغضية لا تدل على العلم يقين، ولا يدل على اليقين إلا ما كان عن براهين منطقية وعقلية قائمة على منطق اليونان وفلسفتهم. أما الأدلة شرعية حتى القرآن فإنما هي أدلة اللفظية تفيد الظن ولا تفيد العلم واليقين تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا ولذلك صنف نقيم رحمه الله تعالى كتابه العظيم الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة وأقام هذا الكتاب على تحطيم أربعة طواغيت سماها طواغيت أول هذه الطواغيت هي هذه الدعوة في أن النصوص القرآنية والأدلة القرآنية هي أدلة لقظية ظنية لا تفيد علما ولا يقينا لا تفيد علما ولا يقينا وقد حطم هذا الطاروت من القيم رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب من ثلاثة وسبعين وجهاً من ثلاثة وسبعين وجهاً ذكر منها صاحب المختصر الموصلي رحمه الله ذكر منها ثمانية عشر وجهاً من هذه الوجوه التي تدل على بطلان هذه الدعوة دعوة المتكلمين والفلاسفة في أن نصوص القرآن والسنة إنما هي ألفاظ دلالات لفظية ظنية الدلالة لا تفيد علماً ولا يقينة لا تفيد علماً ولا يقينة يقول فلذاك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني يعني حكموا على القرآن الكريم وقدموه على القرآن الكريم قول المعلم الأول والمعلم الثاني ويعني بالمعلم الأول أرسته أنتي مر الكلام عليه قبل قليل والمعلم الثاني الفارabi وهو من من يسمونه بالفلسفة الإسلاميين أو المسلمين يسمى بالمعلم بالمعلم الثاني قال فلذاك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني يا ويح جهمن يا ويح جهمن وابن درهم والأولى قالوا بقولهما من الخوران حينما هنا بدأ يعتب على جهم بصفوان وموقفه الذي فيه من الخور أنه أثبت بعض الصفات التي أشرنا إليها قبل قليل يا ويح جهمن وابن درهم الجعد بن درهم الذي أخذ عنه الجهم ونشر مذهبه والأولى قالوا بقولهما من الخوران أخذوا من ما أخذ قولي قول المعلم الأول والثاني لكنهم خاروا ولم يصرحوا بالنفي المح في كل شيء وإنما أثبتوا بعض الصفات قال بقيت من التشبيه فيه بقية بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركاني. <تصفيق> الجهمية على ثلاث درجات، فشرها الغالية الذين ينفون اسم الله تعالى وصفاته، فهو عندهم أن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون علوم كبيرة ليس بحي ولا عالم ولا قادر، فعند ذلك تبين الناس أنهم أو تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا، لكنهم يدفعون عن أنفسهم. ما يطرون به في العلانية فإذا قيل لهم فمن تعبدون قالوا نعبد من يدبر هذا الخلق فقلنا فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هل هو مجهول لا يعرف بصفة قالوا نعم وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من الفلاسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعا لم يزل ليس بعالم ولا قادر تعالى الله سبحانه وتعالى لم يزل ليس بعالم ولا قادر وعبروا عنه بعبارات يعني لا داعي لذكرها. أما الجهم حينما يقول هنا أنه بقي بقية من التشبيه فيه بقية وهو لأنه قال بأن بأنه يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى ببعض الصفات التي لا يمكن أن يكون أن أن يلحقها التشبيه مثل الخلق. فيمكن أن يوصف بأن الله خالق ومثل القدرة المطلقة فيمكن أن يوصف بأن الله له القدرة المطلقة فصفة الخلق والقدرة المطلقة ليس هناك أحد يمكن أن يشابه الخالق سبحانه وتعالى في ذلك فأثبتها الجهن فهؤلاء سدنته وأساتذته يعيبون عليه ذلك ويقولون إن هذا من الخور والخوف من المثبتين الذين يثبتون الصفات وأنك بإثباتك لهاتين الصفتين أو الثلاث قد نقضت أركان مذهبك الذي يقتضي على النفي المحض وأنك لو أثبتت صفة واحدة فقط فإنك قد شبهت وجسمت خالقك تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولنا علوا كبير قال بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يلوي على خبر ولا قرآن وهذا مذهب الجهم ويقول إن الله يسمع أو يرى وكذاك يعلم سر كل جنان ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحدثان هذه هي الصفات التي أشار إلى أن الجهم قد أثبتها وهو بهذا يكون من المجسمة وقد خالف ونقض أركان مذهبه وهو النفي المه وذلك من باب الخوار والجبن عند الجهم مخافة صوت المثبتة للصفات فيقول إنه ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يلوي على خبر ولا قرآن الجميع ينفيها لكنه أثبت أن الله يسمع أو يرى وكذاك يعلم سر كل جناني ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحتان يعني بأن الله سبحانه وتعالى قادر على فعل ما يشاء سبحانه وتعالى وهذا مناقض لمذهب أصل مذهب الفلاسفة كما تقدم والجهمية المتأخرون أشد تعطيلا ونفياً من الجهم ابن صفوان لأن الجهم كما قلت يقول لا يجوز أن يوصف الباري سبحانه وتعالى بصفة يوصف بها بعض خلقه لأن ذلك يقتضي تشبيهها ولكنه أثبت بعض الصف <تصفيق> الحمد لله فقلنا إن الجهمية متأخرون أشد تعطيلا ونفيا من الجهم بنصفوان لأن الجهم كان يقول لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلق لأن ذلك يقتضي تشبيها فنفى كونه حيا عالما وأثبت كونه قادرا فاعلا موجدا خالقا لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق لكنه يثبت المشيئة وإثباته المشيئة كما مر معنا يقول بالجبر بأن العبد مجبور على فعله كما تقدم معنا ويقول أيضا بحدوث العالم خلاف الفلاسفة الذين يقولون بقيدم العالم ولذلك أنكر عليه هذا المجرب أما المتأخرون أمثال هذا الزنديق الذي يتحسر على الجهم بأنه أثبت ما أثبت خوفا من من حوله من أهل السنة فهم ينفون نفيا مضلقا ولا يثبتون شيئا البتة فيقول ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحداني يقول وبنفيه التجسم يصرف في الوراء والله ما هذان متفقان يعني هو يثبت بعض الصفات وينفي التجسيم ويسرق في الوراء بنفي التجسيم ويقول إن إثباته ولو صفة واحدة مع نفي التجسيم لا يمكن أن يتفقا لا يمكن أن يتفق يقول لكننا قلنا محال كل ذا يعني خ خالفنا أيضا حتى الجهم في نفي الأسماء والصفات إلا عدد محدود جدا من بعض الصفات يقول نحن خالفناه في هذا لأن هذا تناقض لكننا قلنا محال كل ذا حذرا من التجسيم والإمكان يعقول يعني إننا لم نتردد ولم نتناقض كما وقع من الجهن ولم نجمل ولم نجبن من التصريح بالنفي الشامل بل قلنا إن إثبات شيء من الصفات هو محال عليه تعالى حتى لا تقع في التجسيم أو نسبة الله إلى الحدوث والإمكان الذي هو من خصائص المخلوق وبالجملة فنفات الصفات يزعمون أنهم ينفون خوفا من الوقوع في أمرين تلاحظون أنه لما في أول الدرس هنا قال مخافة التجسيم والامكاني، وهنا رجع إلى نفس ما كان يخافه هناك وهو حذرا من التجسيم والامكاني، لأن إثبات الصفات الذاتية يزعمون أن إثباتها يؤدي إلى التجسيم وأما إثبات الصفات الفعل الاختيارية يؤدي إلى الإمكان يؤدي إلى الإمكان وحلول الحوادث بالله سبحانه وتعالى. ويزعمون أن الصفات أعراض والأعراض يعني لا تقوم إلا إلا بجسم كما تقدم الكلام في هذا الموضوع في أول الدروس في هذا الموضوع. وبهذا نكون قد انتهينا من كلام هذا الركب وهذه هذا الصف الثالث من أولئك. وهذا كلام في غاية الزندقه والإلحاد ولكنه أيضا يبين لنا حقيقة التناقض الذي يقع فيه بعض المسلمين الذين يتبعون أو يأخذون شيئا من غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكيف جرهم ذلك إلى التناقض والقول في أمور يعلم ببدائه العقول فضلا عن نصوص الكتاب والسنة يعلم بطلانها وضلالها هنا سؤالان يقول يوجد هناك بعض الكتب التي تقول ان ابن سينا مسلم ولا يجوز القول بكفره فما هو القول الراجح في ذلك على كل إن ابن سينا هو يظهر الإسلام هو ينتسب الإسلام من حيث الجملة ولكن الكتب التي نسبت إليه كالإشارات والتنبيهات وكتاب الشفاء هذه كلها تنضح بالكفر المحفو ومن اطلع عليها رأى يعني ما ظاهر الكفر فهذه الكتب تدل على الكفر لا شك في ذلك وما فيها فهو كفر كونه تاب أو, أو مات على الإسلام أو رجع عنها أو شيء من هذا القبيل هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى أما ما في آثاره من كتب فهي كلها تدل على الكفر المحفو نصر الله العافية والسلامة إنكار المعاد بل كارل الأسماء والصفات بل إن الباري سبحانه وتعالى يقول ما هو أفضل شرح مطبوع للكافية الشافية لابن القيم هذا الموضوع تكلمنا عنه في أول الدرس ولكن لعل الأخ لعله جديدا على الدرس هناك شرحان شرح مطول وشرح مختصر الذي أعرفه الآن من المطبوعات شرح عيسى هذا مطول وفيه تفصيل وفيه طالة وفي كلام وشرح محمد خليل هرباس رحم الله الجميع شرح مبسط ومختصر نعم أما كونه يريد نبذى عن شيخ الإسلام إسماعيل الهروي وفي أي شيء أخطأ فالهروي رحمه الله تعالى هو من مثبتة الصفات ومن أهل السنة والجماعة في الجملة إلا أنه يؤخذ عليه انحراف في التعبد والتأثر بمذهب الصوفية في كثير من المقامات بل جره ذلك إلى, إلى كلام في غاية الخطورة ولذلك فقد ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب مدارج السالكين ورد فيه على الشيخ على الهروي الانحرافات التي وقع فيها في كتابه منازل السائرين فمن أراد أن يقف على الضلالات والأخطاء والانحرافات التي وقع فيها الهروي فليرجع إلى كتاب مدارج السالكين أو تهذيبه ففيه مختصر لهذا الموضوع والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك الله ومحمدك وشهدوا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزعنت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويدان بالحاء معضاد وجامع صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان في الترمذي ومسند وسماهما في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسي من بلا كتمان ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار وذلك الأصلان أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري فكن في النفي غير جبان أو لا فلا تلعب دينك ناقضا نفيا بإثبات بنا فرقان فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض صنعان والله لست برابع له مبلاء إما حماراً أو من الثيران فاسمح بإنكار الجميع ولا تكن متناقضا رجلا له وجهان أو لا ففرق بين ما أثبته ونفيته بالنص والبرهان فالباب باب واحد في النفي والإثبات في عقل وفي ميزان فمتى أقر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع وئت بالفرقان ومتى نفى شيئا وأثبت مثله فمجسم متناقض ديصانه فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسرخوا من الإيمانه فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسرخوا من الإيمان أو قاتلوا مع كمة التجسيم والتشبيه تحت لوائد القرآن أو لا فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان فجميعها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيان فجميعها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيان والناس بين مصدق او جاحد او بين ذلك او شبيه اتان فصنع من التنزيه ترسا محكما وانفي الجميع بصنعة وبيان وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم ثم حمل على الأقران فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان فصرعت صرعة من غدا متلبطا وسط العرين ممزقا لُحمان فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن ضرنا إلى القرآن ولذا خلعنا ربقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان ولنا ملوك قاوم الرسل الأولى جاءوا بإثبات الصفات كمان في ألف ذعون وقارون وها ما نا ونم أرود وجن كسخاني ولنا الأئمة كالفلسفات الألا لم يعبؤ أصلا بذى الأديان منهم أرسقو ثم شيعته إلى هذا الأواني وعندك لأواني منهم أرسقو ثم شيعته إلى هذا الأوان وعند كل أواني ما فيهم من قال إن الله فوق العرش خارج هذه الأكوان كلا ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولم يقدر على الإيمان إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وإنه نادان وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتباعه بل صانعوا بدهان وكذلك الطوسي لما أنغدا ذا قدرة لم يخش من سلطان قتل الخليفة والقضاة وحامل والفقهاء في البلدان إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بدين أكابر اليونان ولنا الملاحدة الفحول أئمة التعطيل والتشبيه آل ولنا تصانيف بها غالبتموا مثل الشفا ورسائل الإخوان وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقواطع البرهان قد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجين والفرقان هي عندكم مثل النصوص وفوقها في حجة قضعية وبيان وإذا تحاكمنا فإن إليهموا يقع التحاكم لا إلى القرآن إذ قد تساعدنا بأن نصوصه لفضية عزلت عن الإيقان فلذا حكمنا عليه وأنتم قوف المعلم أولا والثاني فلذاك حكمنا عليه وأنتم قوف المعلم أولا والثاني يا ويح جهم وابن درهم والأولى قالوا بقولهما من الخوران بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يلوي على خبر ولا قرآن ويقول إن الله يسمع أو يرى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 لكننا قلنا محال كل ذا حذرا من التشبيه والإمكان